يحسين اش يلمك يا وصف يحسين لا تاج الكرامة ويا ابو العترة اذا طاه العظيم يقول من حسين وانا من بعد هذا الكلام انطين شنها قرأ اذا سيد الكون المصطفى المختار يفرح لو يشوف حسين صاعد مع دل يا سيف المينية نجيه تحسين او ثغر المصطفى متربع بنحرة يا سيف المنية اشتا نجيه تحسين او ثغر المصطفى متربع بنحرة ما متحك يا من فوق المدح مرفوع او كل شاعر بجرفك ما وصل شعره لشان عندي حشي او سنين أوراده من غرامك سيدي نبرة لكن عندي حشي بويا الحاربون سنين أوراده من غرامك سيدي نبرة خل تسمع الدنيا احسين ما ننساه لو بينا تضل من الدمى قطرة خليه يسمع الفراد احسين بينا يعيش فضره احسين حمطه او ثابته الفضره تسمع الدنيا يعيش فطرة حسين حبه او ثابت الفطرة قسم نقسم بداح الباب وبضل عزتية الطاهرة الزهرة وبعاني القمر عباس وجفوفة الكريمة اليمنا واليسرة نعوف الدنيا كله وما نعوف حسين لو صرنا وذر وذر بصر وذر اسم قادر اسم نغسل الداحل باب وبضل ع الذكيه الطاهره الزهره وبعين القمر عباس وكفوفه الكريمه اليمنى واليسرى بعوا في الدنيا كذا ومانعوا في حسين لو صرنا وذر وبعثر وذره جيب حسين مثله انا وعوف حسين يا تاعر وقف للخير في جيب حسين مثله او عانعو حسين يا تاعر وقف للخيل مد صدره جيب حسين اسمه مكتوب وادم كان باسمه يسبح ويقرا جيب حسين قبت يطوف بها البون او بتراب المريم اللي ما جيب حسين خادم صار لجبرين واتباهب خدمته او يرتفع قدرة اذا عندك اذكره وقول هذا يصير لسيوف المناية اتبرع نحو اذا ما عندك اسكت ادري ما موجود مثل حسين ما كل كون اخذ دورة انصحك لا تمس حسين يا مغرور اذا عباس يسمح حلقك في اذا ما عندك اذا ما عندك سكت اذا ما عندك سكت ادري ما موجود مثل حسين ما في الكوكب الدوره انصحك لا تمس حسين يا مغرور اذا عباس يسمع علقك يا سطرة ما نقوله او خلت اسمع العدال من حسين ما نقرأ شل ما نقوله او خلت اسمع العدال وياي من حسين حسين لوان بجسامنة طبرة, طبرة من حسين حسين لوان دم نوش الماب بس قطرة من حسين حسين لوان احقادهم كل لحظة بتفجرة من حسين الله اكبر كوان صار التراب لجدام نجملا من حسين الله اكبر كوان تلهب الف عبر من حسين الله اكبر كل حاجد تحدى وبهر خضره من حسين الله اكبر صرنا جثث نتوسد الغبره من حسين الله اكبر بسك لا تلوم العاشق المجنون ش يفيد الملامة ش يفيد بسك لا تلوم العاشق المجنون ش تفيد الملامه ويا الندى اذا هاي العرب تنزرع نار والموت للنحسيا على الله لين ما كان لين ما من رشحت نفسك من رشحت نفسك جان حچيك زين شنو اللي لما انصرت نايب من رشحت نفسك جان حچيك زين شنو اللي لما انصرت نايب كنت تقول خادم وخدمان الناس بس ضقت الحلاوه حولت منرشحة نفسك كان حجيك زين شنو نغيره لما نصرت نايم تقول خادم واخدمان الناس اي بذكت الحلاوة تحول الناهب غارق بالعبادة نشوفك بكل يوم وكنا نقول هذا العابد الراهب بالبصر الحرار الزوب الفولاد وانت من البرد كثر الغطط قالب بالبصر الحرار الزوب الفولاد وانت من البرد كثر الغطط قالب ما تسمع صريخ اطفال من امتصيح لو جامك مضلل سيدي وحاجب ايه ما تسمع صريخ اطفال من امتصيح لو جامك مضلل سيدي وحاجب جوز الفجر تدعي عليك ما حدت ضميرك دمعه الشايب انت الذبت شارب تخدم المسكين شنوو صار قال لي زين انت الذب بالشارب تخدم المسكين شنوو صار قال لي تزين الشارب مو صرنا برع للرايح وللجاي يا الجاب سقطت صرفن وحالت اي مو صرنا برع للرايح وللجاي يا هالجاب سطلة السرفن وحالب مو دبي ترغت بالبديان اي مو منك دبي تغرت بالبنيان حلقك ما ترسته وما شبع خايف اي مو منك دبي تغرت بالبنيان حلقك ما ترسته وما شبع خايف تحدر ما تمو استغفر الله وتوب او ترى ربك رحيم او يقبل التائب خلي صير لك عبرة بربع صدام خيرهم غريبوا بالدول سائر اي خلي صير لك هذا مو منك دبي تغغرت بالبنيان حيقك ما ترسده او ما شبع خايف تحفر ما تضر استغفر الله توب ترى ربك رحيم او يقبل التايب خلصير لك عبرة بربع صدام خيرهم غريب او بالسائب احضر وانتبه من دمعة المظلوم يا من على الكرسي بحيلك تحارب احضر وانتبه من دمعة المظلوم يا من على الكرسي بحيلك تحارب جارة بنوعبه ويفيكم الموحول يتويكم تولا وليجي <تصفيق> لقرحيب الله الله بدو اروح لك لا تحلف الله يخليك خلي يصير لك عبره ابو ربع خيرهم غريب وبالدول سايد احذر وانتبه من دمعه المظلوم يا من على كرسي بحالك تحارب قرب موعده ويلسيك من موعده يقول لكم تاوي الاول يج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.